علمه شديد القواه ذو مرة فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدناه فأوحى إلى عبده ما أوحى ما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 اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من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 وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْلِ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لمن يشاء ربا ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون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 اذ انتم اجننا واذا انتم اجنته في بطون امهاتكم فلا تزكن انفسكم هو اعلم بمن اتقى افرات الذي تولى واعطى قليلا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 قَوْمًا وَقَوْمَ لُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهم أَظْلَم وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَذِفَتِ